بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استزاد الهدى اما بعد باذن اراده الوصول ثلاثه للالام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نقراها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد حفظه الله وعلى المصنف الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد هنا الإمام مجد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله غدا يعدد أنواع من العبادة معادلته فقال ودليل باستعانة الاستعانة طلب العون وهي على نوعين الاستعانة بالإنسان فيما يقدر عليه وهذه جائزة قال صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي بل هي مشروعه يثاب الإنسان عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أمشي في حاجة أخي خير من أن أعتكف شهر وأما القسم الثاني هو الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز وهو محرم بل هو شرك بالله عز وجل والله جل وعلا قال في هذه الايه اياك نعبد واياك نستعين وتقديم اياك يدل على على الحصر وإياك نستعين يدل على الحصر، ولكن جاء في السنة ما يفيد التوسع في هذا الله في عون العبد كما في حديث أبي هريره عند مصل والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي والاستعانة طلب العون وقلنا بين الاستعانة والعبادة ما أن الاستعانة نوع من العبادة أم لا نوع منها وذلك لأهمية الاستعانة في باب العباد فإن المرأة لا يمكن أن يقضي على عبادة الله إلا بعون الله لذلك كان من المناسب جدا كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره ما جاء في حديث الرسول عليه السلام أن المرأة إذا سمع المؤذن يؤذن يقول مثل ما يقول إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة على هذا التحول إلا بالله العظيم سبحانه وتعالى وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند التلمذي وهو حديث حسن صحيح لما أردفه النبي عليه السلام خلفه وهو غلام ويدل على أن الغلمان الصغار الذين لم يناهج البلوغ ولم يبلغوا بعد يربوا على العقيد الصحيح وأما قول القائل طعام الكبار سم للصغار فهذه قاعدة فاسدة تصرف الناس عن الحق والخير فالنبي عليه السلام علم ابن عباس العقيده والتوحيد وهو غلام صغير قال رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمال الله فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث فيربى الصغار على حفظ العقيدة وتعلمها بل يربى أيضا على تعظيم الحرمات وتعظيم الأوامر واجتناب النواة كما في الصحيح صحيح البخاري لما رأى النبي عليه السلام في الحسن تمرة قال كخ كخ أما علمت يا حسن أننا لا نأكل الصدقة يعني تمر الصدقة ويقول إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغارا فيعود الإنسان الطفل الصغير أيضا وأيضا في العبادة في حديث الربيع بنت معوذ قالت صدي الله عنها كنا نصومه يعني يوم عاشوراء ونصومه صبياننا فإذا جاءوا أعطيناهم اللعبة من الأهل فيشجع الصبي على العبادة وعلى الطاعة وقال عليه السلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبب وهذا لم يبلغ واضربوهم عليها العشر بما لا يبلغ ايضا وفرقوا بينهم في المطاج فهذا يدل على أن الصغير يدرب على العبادة وأولها توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله ودعيه استعادة قوله تعالى قل اعوذ برب الناس نعم قال رحمه الله تعالى ودليل الاستعاذة عن الاستعاذة طلب الالتجاء ممن يمنعك من محذور انتخاب وهي من العباده وصرفها لغير الله عز وجل كأهل القبور شرك به سبحانه او للجن والشياطين شرك بالله عز وجل قال الله سبحانه وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهبا وكان العرب في جاهليتهم اذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي يعني من الشر فعلمهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول ما جاء في حديث خولة بنت حكيم السلميه رضي الله عنه عند مسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلف فاذا قاد الانسان ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وهذا مجرب كما قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء قال دليلها قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وما وجه الدلاله من هذا النص طلب العوذ والالتجاء من الله عز وجل وايضا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم يطلب العوذ واللجا الى الله سبحانه وتعالى لكن لو انه التجا الى شخص فيما يقدر عليه واستجار به هل يجوز يجوز قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ واما فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى او ان يطلب مما لا يقدر شيئا كالميت وصاحب القبر فان هذا شرك اكبر يخرج من الملة والعياذ بالله كان يستعيد بصاحب القبر الميت في قبره هذا شرك بالله جل وعلا نعم الشيخ هو هو المخلوق. أم... <تسلم> <تسلم> المخلوق لا يستعاذ به يعني في ما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه <تسلم> الله وادعوا الاستغاثه قوله تعالى اذا استغاثتم ربكم <تسلم> فاستجاب لكم الاستغاثه طلب الغوث ولا تكون إلا عند الشدة إذا وقع الإنسان في شدة طلب أن, أن يغاث وهي على نوعين استغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله وهذه شرك أكبر فمن استغاث بالميت أو الغائب أو الشياطين استغاث بالغائبين واحد أبو ميت ينادي اباه يا ابي انا مريض يشتكي له مرض عندنا في مصر شعره يا نا يا با اذا تعب الانسان هذا النداء ربما كان ابوه بعيدا في محافظه اخرى او كان ميتا لكن يقول يا الله ارحمني يا الله اغفر عني يا الله اشفني يا الله امدني بالمد من عندك او ما شابه ذلك فالاستغاثة بالأموات والغائبين من الشياطين والجن ونحوهم مشيركم بالله عز وجل أما الاستغاثة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه فإنها جائزة قال الله عز وجل عن كلمه موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقط عليه ووجه الدلاله هنا أن موسى أجاب من استغاث به وقر ذلك في شريعتنا في كتاب ربنا جل وعلا فالاستغاثة بالمخلوق لو قلت يا فلان وانت تغرق أغثني شخص حاضر لكن لو قال الإنسان يا بدوي أغثني من الغرق هذا حال أنه مشرك والعياذ بالله شرك أكبر مشرك شركا أكبر وعياذ بالله أما إذا هناك شخص واقف على على شاطئ النهر او البحر قال يا فلان اغثني انقذني هل هذا يجوز نعم لا يجوز لان هذا في مقدوره ان يغيث او ينقذ اما يدعو ميتا او يدعو الجن او سيد الوادي من الجن فهذا شرك اكبر والعياذ بالله نعم قال رحمه الله من الذبح قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنه لعن الله من ذبح لغير الله نعم قال رحمه الله ودليل الذبح الذبح اقسام الاول الذبح على وجه القربة والتعظيم وهذا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى وصرفه لغير الله كالملوك او الشياطين او الجن شرك بالله لقوله سبحانه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين وقوله عز وجل فصل لربك وانحر كما تصلي له كذلك انحر له والثاني الذبح من اجل اكل اللحم وليس تعظيما لاحد وهذا مباح لا باس له الثالث الذبح على وجه الفرح والسرور كالذبح في وليمه العرس قال عليه السلام بن بن عوف لما أبلغه أنه تزوج وجاء عليه أثر صفرة قال اولم ولو بشاه فهذه الوليمة مشروعه يؤجر عليها إذا فعلها والرابع الذبح ليتصدق على الفقراء والمساكين وهذا أيضا مشروع نعم وعفوا وما يفعل بعض الناس إذا بنى بيت فيأتي على عتبة الباب ويذبح ذبيحة خشية أن يضره الجن فهذا شرك أكبر بالله عز وجل شرك أكبر أشرك الجن مع الله عز وجل لأنه خافه كخوف الله والعياذ بالله وايضا أما لو ذبح شكرا وقربانا لله عز وجل وليس خوفا من الجن أن يضره في بيته فهذا الذبح مشروع شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة بناء البيت مثلا جائزا وما يفعله بعض الناس من تلطيخ الجدران بالكف خشية الحسد هذا لا يجوز هذا منكر عظيم ولو اعتقد أن هذا هذا الكف يمنع عنه شرا او يجلب له خيرا فهذا شرك اكبر في الربوبيه والعياذ بالله واما فعله بدون ذلك اظهارا للذبح فهذا يخشى على صاحبه من ارجياء في العمل نعم قال رحمه الله ودليل النبي لقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا نعم قال رحمه الله تعالى ودليل النذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا النذر هو الزام النفس بعباده او بشيء لم يلزمه به الشر قال النبي عليه السلام من نذر ان يطيع الله فليطعه كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنه فمن نذر للقبر أو للميت أن يقدم أو للصنم أو للحجر أو للشجر أو للضريح أن يقدم له شيئا فهو مشرك بالله جل وعلا لأن النذر عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل أما النذر نذر نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء بهذا النذر ولكن هل يشرع له أن ينظر ابتداء لا سيما النذر المعلق على شرط كان يقول إذا ولدت امراتي بالسنامة بدون عملية قيصرية ساذبح شاعر طب وإذا لم تلد ألا بعملية قيصرية ماذا سيفعل لن يذبح الشاة. فهذا النذر على شرط قيل انه محرم وقيل انه مكروه ومع ذلك هل يجب ان يوفي به ام لا يجب عليه ان يوفي به طالما انه مباح ولكن يكره او يحرم قال عليه السلام ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر انما يستخرج به من البخيل فالنذر المعلق على شرط لا يشرع ومع وجوب الوفاء به إن كان هذا النذر فيما يباح إن كان في شيء مباح إبه إذا نذر الإنسان نذر معصيه فإنه لا يوفر ومن نذر أن يعصي الله فلا أصد وهل عليه كفارة يمين أم لا على قوله لأن الذي في الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطاه ومن نذر أن يعصي الله فلا أصد ليس فيه وليكفر كفاره يمين وجاءت رواية فلا يعصه وليكفر كفاره يمين فمن حسن هذه الزيادة قال عليه كفاره وهو الأظهر أنها زيادة حسنة إن شاء الله ومن ضعفها قال ليس عليه كفاره يمين وقول بعض الجهلاء ممن تصدر لتعليم العقيدة والوى فيها في كتاب الله أسماء فضل الغني الحميد تعليقات على كتاب التوحيد وقد خرج بهذا الفضل وهذه التعليقات عن أصل الكتاب الذي ألفه المؤلف في عدة, في عدة مواطن فذكر قصة العتبي التي فيها شرك بالله عز وجل ودعاء واستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى دون أن يبين ضعفه مع أن المحقق من نفس المدرسة وحقق الكتاب دون الإشارة إلى بطلان هذه القصة التي قال عنها ابن عبد الهادي في الصالم المنك فالرد على السبكي قصة مظلمة السند منكرة المك ومع ظلمة سندها ونكارة متنها أورد هذا المسكين في كتابه فضل الغني الحميد تعليقات على كتاب التوحيد وجاء عند النذر فقال والنذر من جنس الحلف بغير الله عز وجل منه ما هو شرك اكبر ومنه ما هو شرك اصغر مع ان الإمام المجدد الذي يعلق على كتاب كتاب التوحيد نقل الاجماع على ان النذر لغير الله شرك اكبر وليس فيه الأكبر والأصغر فقائل ذلك يدل على جهله بالعقيدة الصحيحة الصافية النقيم فنتحداه وتحديناه منذ سنوات ولكنه مسكين ضايع لم يأتي إلى اليوم بشيء ينفع عن أهل العلم في أن النذر منهما هو شرك أكبر من شرك هذا يشبه قول القائل السجود لغير الله منه ما هو شرك أكبر شكار كيف يقال ذلك والرحمة بالله وص وتعريف الشرك الأكبر ما هو صرف أي نوع من العبادة لغير الله ومنه النذر ومنه النذ نعم فلا حول ولا قوة إلا بالله نعم قال رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الاسلام بالأدلة وهو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب نعم، قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الاسلام لما فضد رحمه الله من بيان الأصل الأول شرع في الأصل الثاني فقال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدن الدين يراد به الطاعة وما يدان به لله عز وجل ويطلق ويراد به الحساب في قوله سبحانه مالك وعلى قراءه مالك يوم الدين ويقال دانه إذا حاسبه كما قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يعني يوم الحساب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله قوله بالأدلة يدل على أن معرفة الدين والاعتقاد تكون من خلال الأدلة وليس من خلال أهواء وأقوال الرجال لأنها ليست معصومة قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءه من الشرك واهله الاستسلام لله بالتوحيد سواء في الباطن او بالظاهر فلا بد من تجريد المعبود وهو الله عز وجل باطنا وظاهرا كما انه لا يجوز ان تسجد لغير الله ولا ان تركع لغير الله ولا ان تنذر وتذبح لغير الله كذلك لا يجوز ان تقصد بعملك غير وجه الله سبحانه وتعالى ولذلك قال عز وجل ومن أحسن دينا ممن الله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيف ممن أسلم وجهه لله هذا فيه الإخلاص وهو محسن هذا فيه المتابعة واتبع ملة إبراهيم حنيفة والحنيف هو المقبل على الله كما قال ابن القيم المعرض عن من وقال عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وقد استمسك بالعروة الوثقى فلا بد الإسلام الله بالتوحيد باطن وظاهرا والانقياد له بالطاعة فيما أمر الله وفيما نهى والبراءة من الشرك وأهله أين البراءة من الشرك وأهله اليوم أين البراءة من الشرك أين البراءة من أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار والمشركين صارت الأمور تمرر بل بعضهم لا يحكم عليهم بالكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله مع أن الله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثه وقالت اليهود عزير بن الله ويا بئس الدعوة التي لو مات هذا الشخص عليها ويا الدعوة بتهجير اليهود وإتيانهم إلى بلادنا وذلك فتحا لفرصة دخول فلسطيني في بلاد اليهود ولا حول ولا بالله تدعو اليهود إلى بلادك تدعوهم مع قولهم عزير بن الله وقولهم يد الله, يد الله مغلولة الله جل على قالت وقالت اليهود عزين بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقالوا عن الله عز وجل يد الله مغلولة قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفوا كيف يشاء وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالوا إن الله تعب لما خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت والعياذ بالله فنسب التعب إلى الله والفقر إلى الله وغل اليد إلى الله عز وجل والله قال فيهم يتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرف وهذا المسكين بل المسيكين يقول يدعو لمجيء اليهود إلى بلادنا والعياذ بالله تاتي بأهل اللعنة إلى بلدك بئس ما قلت توب إلى الله وارجع إليه من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله نعم عاش اليهود بين ظارني الصحابة ولكن يدفعون الجزية عيلي وهم صاغرون بشروط عمرية عظيمة يحلق مقدم رؤوسهم ويحلق لحاهم تميز عن المسلمين يشدوا سنانير على أوصاتهم لا تجدد كنيسة إذا هدمت ولا تبنى كنيسة ولا يرفعوا أصواتهم بدق أجراس في كنائسهم وألا يرفع يرفعوا الصليب على كنائسهم ولا على أيديهم ولا على صدورهم وإذا جاء مسلم ويهودي جالس أو نصراني فإنه يقوم يجلسهم مكانه ويعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون فلسفة ومنطق عجيب ولا حول ولا قوة إلا بالله يب إذا لا بد من البراءة من المشركين قد نقل الإمام جل شيخ الإسلام رحمه الله في نواقع الإسلام العشر قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر إجماعا كفر إجماعا إلا أن يكون شخص جاهل حديث عالم بإسلام لا يعرف ذلك فإنه يعلم ويفهم ذلك أو قامت عنده شبهة فإنه يفهم ذلك نعم إنتهى الوقت أيضا لعلن يكتفل بهذا القدس وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم <تصفيق> يقول أحسن الله عليكم أمين وياك عندنا في بهيج ينتشر ذب يسمى شكرانة فمثلا إذا نجا شخص من حادث حادث يذبح شا يذبح شاة ويطعم الناس شكرا منه لله على النجاة وبعض الناس يفتي بحرمه ذلك زعم أن أصل هذه الطريقة كانت قديما للجن يذبح الناس فهو تشبه بهم لا ليس كذلك هذه ليست لا علاقة لها بالذبح للجن خوفا من الجن لكن هذا نجا من حادث فذبح لله سبحانه وتعالى شكرا على نعمة النجاة ذبح مشروع بل يوجر عليه إن شاء الله كما سبق يقول شيخنا صلى الله عليه هل يجوز أن يقول إنسان توكلت على الله ثم عليك التوكل كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل ولا ينافيه الأخذ بالأسباب وهل يجوز قول ذلك تنازع علماؤنا ومشيخنا في ذلك الذي تفتي به اللجنة الدائمة الجواز الذي يفتي به الشيخ صالح على الشيخ عدم الجواز وهو الأظهر بالنسبة لي لانه اما ما ش... وهذا ولا يقاس على ما شاء الله وشئت وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم